أ ل م أ خ ب ر ك هذا الذي كنت أ خ ا ف إ ن ه م قوم بهد أ ه ل غدر وكذب وفجور أ س م ع ت ما قالوا عني قبل أ ن يعلموا ب إ س ل ا م ي واسمع ماذا يقولون عني بعد أ ن علموا ب إ س ل ا م ي في مجلس واحد وتحت سمعك وبصرك يا رسول الله ثم عدت إ ل ى أ ه ل داري ف أ ع ل ن ت إ س ل ا م ي و أ س ل م ت عمتي و أ س ل م أ ه ل بيتي جميعا هؤلاء ي ه و د من اليوم ا ل أ و ل و أ م ا م أ ع ل م علمائهم بالتوراه فغير النبي اسم ا ل ح س ي ن وسماه عبد الله ف أ ص ب ح يعرف بعبد الله ا بن سلام وكان أ و ل من أ س ل م من يهود وخير من أ س ل م من يهود فعندما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وهو يعلم من قبل ازداد يقينا مع من سيتعامل ب ا ل م د ي ن ة فقبل أ ن يتم بناء المسجد كان قد كتب و ث ي ق ة بينه وبين يهود وفيها بنود تربط مجتمعه ا ل إ س ل ا م ي الجديد ف إ ن مجتمع ا ل م د ي ن ة بعضه مهاجرون و أ ك ث ر ه أ ن ص ا ر والمهاجرون من ديار و ا ل أ ن ص ا ر من ديار و ا ل أ ن ص ا ر يقسم إ ل ى فريقين اوس وخزرج ما جفت دماؤهم بعد وما جمعهم الله الا على الاسلام قال تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم وعلم ان هناك ف ئ ة نفاق ب ق ي ا د ة عبد الله بن ابي سلول الخزرجي وكان قد اجمع قومه على أ ن يولوه ملكا على يثرب و أ خ ذ و ا يعدون له تاجا ليلبسوه كما يلبس الملوك من ق ي ا ص ر ة ومن أ ك ا س ر ة وبقيت لهم ذ ر ة س م ي ن ة ينبغي أ ن توضع في جبين التاج بحثوا عنها فلم يجدوا ما يناسبهم إ ل ا عند رجل يهودي فظن بها أ ي بخل بها عليهم ليغلي من ثمنها فبينما هم يفاوضونه اشرق نور الاسدان على ا ل م د ي ن ة وقدم النبي بهجرته فاسقط في ي د ب ن سلول ومن ارادوا ان يتوجوه فشرق غلعنه الله ش ر ق ة ظن ان النبي قد انتزع منه ملكه فكان ر أ س المنافقين ومعنى النفاق ايها ا ل ا ح ب ة م أ خ و ذ في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة من النفق و النفق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 او يقم على قبره وللحديث عن المنافقين مقام غير هذا ن أ ت ي عليه بالتفصيل في مواقفهم اما وقد نظر النبي الى هذا المجتمع الجديد المؤمنون فيه من ثلاث فئات مهاجرون وانصار من فريقين اوس وخزرج ثم, هنا يهود. ثم هناك منافقون اي خليط ومزيج هذا في م ك ة كانت ا ل أ م و ر أ س ا ل مؤمنون و كفار وكل ه من م ق ب ي ل ة و ا ح د ة أ م ا هنا قبائل وعقائد فكان لا بد من أ ن يكتب و ث ي ق ة يعرف كل فريق ما له وما علي ه حتى لا يظن الناس ان ل النبي س أن ا صلى الله عليه وسلم س ا س ا ل م د ي ن ة ب ا ل آ ي ا ت فقط ولم يكن له ب ع د نظر في ا ل أ م و ر ا ل ا ج ت م ا ع ي ة فاليكم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 أ ب ن ا ء جد واحد في ل غ ة العشائر فكلهم خ م س ة الجاني و خ م س ة المجني عليه في ا ل د م أ م ة و ا ح د ة من دون الناس على اختلاف قبائلهم يتعاقلون العقل هو دفع الديه و أ خ ذ هذا الاسم ل أ ن الجاني ي أ ت ي ب ا ل إ ب ل فيعقلها أن يربطها في فناء دار المقتول يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم يفكون الأسير أن بالمعروف والقسط بين المؤمنين هذا هو البد ن ا ل أ و ل الثاني إ ن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم معنى مفرحا أ ي مثقلا بمال ناتج عن د ي ة أ و عن ديون نتجت عن أ ي شيء مفرح معناها مثقل بالديون إ ن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم في فداء أ و عقل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 ابن عبد الله القرآن عبد بن أبي بن نزل ن سلول يوم نزل القرآن يسطر فقال ا أبيه وتحدث ن الناس س أن ا ق ر آ قد نزل ن يصبح ف ق ابن ل ل و ع ن د م ان قال ل رسول ج ليخرجنا ع الأعز ن المدينة منها ن ا الأذل فقال ا ا إلى ل إن ر س الله قاتل ابن س لا و ل ل م ح ا ل ة لقد نزل فيه ا ل ق ر آ ن وكان ابنه من خيار المؤمنين ف أ س ر ع ووقف على باب ا ل م د ي ن ة وقف ب ل أن ي ق على ل باب ا مع د ي ن ة وقف م النبي صلى الله عليه وسلم فقال ب أ ب ي و أ م ي يا ر س و لقد الله ل بلغني ما أ ن ز ل الله في والدي و ك ا ن في غ ز و ة بني المصطلق وتحدث الناس أ ن ك قاتله ف إ ن كنت فاعل ف أ م ر ن ي ل أ ن النبي مقتل شبيده ي أ م ر أ ن يقتل فلان فيقتل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 إ ل ا ب إ ذ ن صريح منه صلى الله عليه وسلم تنحى عن الباب فقال يا لكع تفعل هذا ب أ ب ي ك وهو سيد الخزرج قال لا سيد للمؤمنين إ ل ا الله ورسوله فنحى أ ب ا ه عن باب ا ل م د ي ن ة حتى قدم الناس وكلهم لا يجرؤون أ ن يكلموه حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما ر أ ى هذا المشهد رق له م ر ة ث ا ن ي ة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 وليدخل المدينه وليجاورنا ا ولنحسن ا إ ل ي ه ما دام معنا هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند هذا البند لا بد من ذكر هذه القصه لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن ذمه الله واحده يجير على المؤمنين ادناهم وبعضهم اولياء بعض م ا ي ش هذا زعيم ا ي القابل جاه وكلمته وهذا شحاد ملوش وزن ف يجير ا ل م ت م ع ج ي على المؤمنين ادناهم لو ادنى واحد فيهم مالا عمرا جاها وقف وقال اجرت فلان يقبل جواره ويفرض على جميع المسلمين هذا اليهود الذي ذكر البند الرابع السالس واليكم الرابع إن على ان نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم و إ ن بينهم النصر على من حارب أ ه ل هذه ا ل ص ح ي ف ة يعني اليهود ينفقون على أنفسهم ومن أنفسهم, والمؤمنون ينفقون على أنفسهم ومن و انفسهم ل م م ؤ و ن ن ي ق و ن ن على أ ف ومن أنفسهم م انفسهم فيش تبادل مصالح م تجارية أو ع اقتصادية ا بين ل م ل ل م ي ي ن و ا و ولكن د د إن ه المدينة عدو فعلى اليهود يدافعوا المدينة فعلى عدو أن عن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 أ وصادق شجار وجل يخاف فساده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله وإن الله مرده رسول فإن محمد إلى وإلى وإن عز أ د ق على م فيها وأبره وإن الله جار لمن بر واتقى ا وإن و بر لمن ص الجميع على هذه ا ل ص ح ي ف ة ووضع عند كل فريق ن س خ ة منها ولكن اليهود كانوا أ و ل من نقض ف إ ل ى نقض عهودهم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 قال فهلا جعلت, جعلت ما اصابته السماء على وجهه كي يراه الناس ويكون عرضه للجفاف من غش فليس منا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 ا ل ي ه و د فبيت المقدس قبلتهم وهذا قبل ان يهاجر الى ا ل م د ي ن ة وقد ا خ ط أ من الدعاه من يقول كان يحب م و ا ف ق ة اهل الكتاب فيما لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب موافقة اهل الكتاب صلى عليه وسلم لا يظن انه يقتبس من دينهم يحب يقتبس حتى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 فاختار م وفيه ق ا ر ض ي ا ل ل و ل ادب يخالف وفيه نهجة أ مع أ و ل بيت وضع للناس فكان يجمع بين القبلتين في ص ل ا ة واحده على ي ي م ن والركن اليماني على شماله فهذه الواجهة سواء اليماني شماله التي بين الركنين يجعلها قبلته سواء اقترض من جدار البيت على قبلته بين من فهذه أ و ابتعد إ ل ى ا ل أ ر و ق ة ما يعرف ا ل آ ن في ه ذ ا ا ل م و ق عند ع ا ل أ ر و ق ة غ ر ف ة واجهتها من الزجاج يقال لها غ ر ف ة المؤذنين ويسميها أ ه ل م ك ة ا ل م ك ب ر ي ة ل أ ن المؤذنين يكبرون فيها إ م ا نداء ل ل أ ذ ا ن أ و تسميعا بعد ا ل إ م ا م فكان إ ذ ا اقترب كان و ا ج ه ة ا ل ك ع ب ة لهذه أ م ا م ه و إ ذ ا ابتعد إ ل ى ا ل أ ر و ق ة كانت أ م ا م ه وعلى ا ل ا ن ك د ا د في الافق البعيد يكون وجهه الى بيت المقدس فيجمع بين القبلتين في ص ل ا ة و ا ح د ة هذا ش أ ن ه في مكه فلما هاجر لم يتيسر له ذلك فان ا ل م د ي ن ة تقع شمال ا ل ك ع ب ة فاننا ونحن نحج ونعتمر في طريقنا ن أ ت ي على ا ل م د ي ن ة اولا ونحن اهل الشام نقع في شمال ا ل ك ع ب ة ف إ ذ ا جاوزنا ا ل م د ي ن ة وصلنا إ ل ى م ك ة فعندما كان ب ا ل م د ي ن ة ويريد أ ن يستقبل بيت المقدس وهي في بلاد الشام فبلادنا هذه كلها بلاد الشام لا بد أ ن يكون ظهره إ ل ى م ك ة فكان يستدبر م ك ة ويستقبل بيت المقدس امتثالا لامر الله وعندما بنا مسجده قلنا جعل محرابه الى بيت المقدس, المقدس جعل إلى جبريل محرابه جاءه بيت ومضى و ق ف أ ا البيت الجبال ا م ه ووجه له فطوى وكل ل ت ا الطبيعية ر ي س ح ت وقع المقدس على نظره بيت في ج المسجد ع ل إلى الأقصى محرابه ومضى ف ا ل م د ي ن ة المنوره ة ستة عشر ش ر ا س ت ة عشر شهرا س ن ة و أ ر ب ع ة أ ش ه ر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 أ ن يدفن ا ل أ ق ا ر ب إ ل ى جوار بعضهم بعضا ومات من ا ل أ ن ص ا ر أ ح د النقباء الاثني عشر أ س ع د بن ز ر ا ر ة وكان نقيب ب ن النجار أ و بيت من بيوت ب ن النجار فلما تم دفنه قال قومه يا رسول الله لقد مات نقيبنا فهلا جعلت لنا نقيبا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 وبقي المصلون في مكانهم اللهم إ ل ا انهم استداروا دوره كامله فاعطوا ظهورهم للمحراب القديم وجعلوا وجوههم خلف الرسول الكريم مستقبلين البيت الحرام وانزل الله عليه في ذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء وقد هنا للتحقيق لا للتوقع والتشكيك قد نرى أي إننا لنرى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ذ هذا ه نصفها الأول إلى بيت المقدس ونصفها الصلاة الأول المقدس الثاني إلى المسجد الحرام سمي هذا المسجد إلى إلى تم بيت سمي الذي تمت فيه هذه ا ل ص ل ا ة مسجد القبلتين وهو من المساجد التي يزورها الحجاج والعمار وهم في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة بعدما يزورون أ ح د والمساجد ا ل خ م س ة سمي مسجد القبلتين ل أ ن ه تمت فيه ص ل ا ة و ا ح د ة باتجاهين نصفها ا ل أ و ل إ ل ى بيت المقدس ونصفها الثاني إ ل ى المسجد الحرام وباقي المساجد حولت قبلتها على الفور إ ل ى البيت الحرام بما في ذلك المسجد النبوي في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة جاء جبريل م ر ة أ خ ر ى ووقف أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم إ م ا م ا واتجه النبي باتجاهه تماما وهو ينظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة أ م ا م ه وقد أ ه ب ط جبريل ب إ ذ ن من الله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 وشاع الخبر في ا ل م د ي ن ة فقام اليهود على قدم وساق يشككون في هذا الدين ويقولون أ ي القبلتين أ ص ح عندكم ا ل ق ب ل ة التي كنتم عليها أ م ا ل ق ب ل ة التي أ ص ب ح ت م عليها ف إ ن كانت التي أ ص ب ح ت م عليها فما حكم صلاتكم ا ل م ا ض ي ة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 إ ن الله بالناس لرؤوف رحيم و أ ث ب ت ص ح ة التوجه الجديد بنص ق ر آ ن ي قد نرى تقلب وجهك في السماء مع أ ن هذه ا ل آ ي ة سبقت الرد على اليهود فما توجه النبي إ ل ا بقد نرى تقلبك ولكن في حكم التنزيل قدم الله الرد على السفهاء أ و ل ا ثم أ ث ب ت هذا التوجه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 وما أ ن ت بتابع قبلتهم أ ي نفاه أ ن يتبع قبلتهم أ و أ ن يتبع اهواءهم وما بعضهم بتابع قبله بعض اي هم و أ ه ل الكتاب ا ل أ خ ر النصارى لهم قبلتان م اي بعضهم بتابع قبلت بعض أ لن يتحدوا على ر أ ي واحد و ل إ ن اتبعت أ ه و ا ء ه م من بعد ما جاءك من العلم إ ن ك إ ذ ا لمن الظالمين وحاشاه صلى الله عليه ل و س من م أ ن يتبعهم أ و يظلم نفسه وامته أ م ت ه ل ذ ي ي ن ن آ ت ا ه ا ل ك ا ب ي ع ر ف و ن كما الكتاب كما أبناءهم محمد وسلم مضت آتيناهم هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بينا هذا في خطبة مضت. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون أي يعرفون عليه في يعرفونه يعرفون ولقد خطبة صلى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 وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك يعني يا محمد هذا هو الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اي من الشاكين في صدق ما اقول لك عن هذه الشرذمه ممن خلقت لحكمه اريدها ابتلي الناس بهم الى يوم القيامه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل و ج ه ة هو موليها فاستبقوا الخيرات أ ي ن ما ت ك و ن يات بكم الله جميعا إ ن الله على كل شيء قدير ويؤكد ومن أو وأينما ومن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه عليه حيث أي أينما في أيها حيث ذلك كنت كنتم ربك بعد المسجد الناس الحرام للحق من خرجت خرجت سفر شطر غزاة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 كما أ ر س ل ن ا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آ ي ا ت ن ا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم ل اذكركم إله إلا الله ا ف و ن ي أ ذ ر ك و ا ش ك ر و ن ي ولا تكفرون ثم واس المسلمين ب أ ن ك م لم تروا شيئا بعد من اليهود فاستعدوا للمستقبل بهذه ا ل آ ي ة يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة, جمع بين الصبر والصلاه فغير المصلين لا صبر لهم يا ايها الذين امنوا والخطاب لا يصلح الا للمؤمنين اما لمهرجان جرش في ايات ثانيه لا يصلح إلا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا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 و إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوحيه بما يشرح صدر كل المؤمنين ينزل جبريل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في ث ل ا ث ة آ ي ا ت من س و ر ة الحج الآية ر والتي بعدها والتي بعدها قال م تعالى ي ب د ه و ا ت ت ي بعدها ع قال ا ل إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا ل أ ن ه بقي في م ك ة مستضعفين من المسلمين لم يقدروا على ا ل ه ج ر ة وحالت قريش بينهم وبين ا ل ه ج ر ة قال تعالى إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و امنوا أ ع ظ محاماة م م ك أن أيها تسمد م إليها كل ل ل قضية ا ظ م إ ما أصبت بظلم و أ ح ا ط ت بك في ا ل م ح ك م ة الظلمات من كل جانب حتى أ ص ب ح ت لا ترى باب القاعه لتخرج م ن تذكر هذه ا لتخرج آ آمنوا ي يدافر الذين ة وقل الله الله الله إن إن إن عن ا م من جانب كل لا القاع ل باب أصبحت حتى ترى ت منه تذكر هذه ا ل آ ي ة وقل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 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ل الا و ان ربنا الله ي م يقولوا إلا ي ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والوعد في ختام ا ل آ ي ة ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز هذه الثلاث آ ي ا ت نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ع ط ا ه التصريح بالقتال تلاها النبي على أ ص ح ا ب ه فقاموا يعدون سلاحهم ولكن ه جعل القتال بعد هذا الاذن على ح س ب هذه البنود الاول ا ع ت ب ا ر م ش ر ك ق ر ي ش م ح ا ر ب ي ن لانهم ب د أ و ا المسلمين بلدون ا ع ا ف ل المسلمين ق ت ا ل ه م و م ص ا د ر ة تجارهم ت حتى ي ا ت ن الله بفتح م ك ة دون هذا وقع عليه المهاجرون والانصار ا ع ت ب ا ر كفار م ك ة قريش محاربين من س ا ع ة نزول هذه ا ل آ ي ة ب د أ الحرب بيننا وبينهم لن ينتهي إ ل ا بفتح م ك ة ل أ ن ه م هم الذين بداوا البند الثاني اليهود لهم م ع ا ه د ة ونعلم أ ن ه م مع عدونا ولكن احترام النبي لعهوده جعل لهم بندا مميزا متى رؤي ة من اليهود خ ي ا ن ة ا ل آ ن لا ش أ ن لنا بهم إ ن ر أ ي ن ا منهم خ ي ا ن ة متى رؤي من اليهود خ ي ا ن ة وتحيز للمشركين قتلوا حتى يؤمن جانبهم بالنفي أ و القتل ولقد كان ذلك و س ن أ ت ي عليه بالتفصيل نفي بن النظير وقينقاع وقتلت بن قريضة. ذلك عندما نقضوا عهدهم ولما أراد النبي أن ينفيهم نزولا عند هذا البند قريضة ولما أراد هذا وقتلت ذلك عهدهم ر أ ى بعض المسلمين الحرج ل أ ن ك قد عاهدتهم ف أ ن ز ل الله و إ م ا ترين من قوم خ ي ا ن ة ف ا ن ب ذ إ ل ي ه م على سواء إ ن الله لا يحب الخائنين قتلوا حتى يؤمن جانبهم بالنفي أ و القتل البند الثالث كل من بادأ من أهل الكتاب أهل هلالين أي النصارى قوتل من من بين بادأ بعداوة أي حتى يزعن بالاسلام او يعطي ا ل ج ز ي ة وعلى المسلمين حمايتهم البند الرابع متى تعدت ق ب ي ل ة من العرب اصبحوا الان اربع ة فرق قريش ويهود واهل كتاب نصارى فيش ب ي ن ا وبينهم مشاكل وفي عرب لا ه م من قريش و ل ا ه م في ا ل م د ي ن ة متى تعدت ق ب ي ل ة من العرب على المسلمين او ساعدت على قتالهم قتلت حتى تدين بالاسلام مش تعطي الجزء. الجزء لكتاب بس. مقابل حمايتهم البند الخامس تعطي للكتاب نعامله والاخير لكل من قوتل من هؤلاء. فرفض الكفر ودخل في الدين كيف نعامله؟ يظن الجزل الجزل البند هؤلاء الكفر لكل قوتل ودخل بس الناس سنحاسبه من من اننا فرفض الفتير على ختمها ببند خامس كل من أسلم ولو ك اسدم ن محاربا ا ولو ل ي ف معه ن منه بشر لسه ولكنه أسلم. كل من أسلم ولو, ولو ك كل ن من ه أسلم أسلم ل ولو ل و محاربا م ساحة ا ر في ع كان ة ك أكتل ل فينا محاربا ا فقد عصم دمه عصم م و اي ل إلا ه بحقه أ إ ذ ا أ ص ب ح فيه حق من حقوق الله ب إ ق ا م ة الحدود إلا بحقه و ا ل إ س ل ا م يهدم ما كان قبله و إ ل ى ت ت م ة صدى هذا الحديث وبدء القتال في خ ط ب ة ق ا د م ة حتى لا نطيل على إ خ و ا ن ن ا الذين مازالوا على أ د ر ا ج المسجد ادعوه أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة ف ا ن ت ه ى بنا عند بدء الإذن بالقتال بأول عند الإذن أنزلت الحديث كتاب الله عز وجل آية في عز أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وكيف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل م ب د أ القتال هذا التشريع الجديد و إ ن كان محببا لنفوس المهاجرين وبعض الصادقين في إ ي م ا ن ه م من غيرهم إلا أنه ثقيل عن اللفوس حقا أنه عن وبعد مضي أ ي ا م نزل قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم ف إ ن ه م كرهوا فيما بعد وثقل عليهم القتال حتى خفف الله عنهم فقد جعل في بدء ا ل أ م ر أ ن المؤمن ينبغي ان يقابل عشره فلما ثقل عليهم أ ص ب ح المؤمن يقابل اثنين ورحم الله الشاعر إ ذ وصف هذه النفوس في ت ش و ق ه ا ل أ م ر ثم استثقالها إ ي ا ه فقال الحرب أ و ل ما تكون ف ت ي ة ت س ع ى بزينتها لكل جاؤوله حتى إ ذ ا حميت و ش ب ض ر ا م ه ا غدت عجوزا غير ذات حليلي شمطاء ت ز ت ر أ س ه ا وتنكرت م ك ر و ه ة للشم والتقبيل ففي بدء الامر نشطت النفوس للقتال وكانوا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم بطلبي ولكنه يقول لم يؤذن لي فلما جاء الاذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشريع الجديد والقتال تشريع فهو ب إ ذ ن من الله وله تعاليم وهو نوع من العباده بل وجعل ذ ر و ة سنام هذا الدين جعله على مبادئ أ ر ب ع ة اشرنا إ ل ي ه ا في خطبتنا ا ل م ا ض ي ة بالتفصيل فلما جعل من تلك المبادئ أ ن قريشا قوم محاربون ل أ ن ه م بداوا ب أ ذ ي ة المسلمين و أ خ ر ج و ه م من ديارهم ولا زالت أ م و ا ل المسلمين و أ م ل ا ك ه م وبعض ا ل م ص ط ض ع ف ي ن ممن لم يهاجروا تحت ق ب ض ة قريش تذيقهم أ ل و ا ن العذاب إ ذ ا فقريش م ح ا ر ب ة فينبغي للمسلمين أ ن يبدؤوهم بالحرب والقتال أ ي ن م ا وجدوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم س ن ة ح س ن ة ج م ي ل ة اقتدى بها العالم من بعده ما يسمى بالمناورات ا ل ع س ك ر ي ة وضع هذا النظام وهو صلى الله عليه وسلم لم يشترك بحرب او قتال قبلها ولم يتخرج من كليات ع س ك ر ي ة ان اصحابه جلهم لا نقول كلهم لم يكنوا أ ه ل ق ت ا ل م ن قبل اللهم إ إلا ل ا انصار ل أ أ ه ل ا ل م د ي ن ة ف أ خ ذ يعد السرايا من أ ص ح ا ب ه المهاجرين ويبعث معهم واحد أ و اثنين من ا ل أ ن ص ا ر ويخرجهم إ ل ى حدود ا ل م د ي ن ة وما ح و ل ه ا ممن تدينوا الى ا ل م د ي ن ة إ م ا بارض أو ب ا ل ا ت ف ا ق ي ة و ا ل م ع ا ه د ة التي كتبت بعد هجرته يثبت لهم أ ن جند المسلمين آ خ ن ا يطمئن ر و ن خيلهم ي عن حدود ا ل م د ي ن ة وما حولها يتمرنون على ا ل إ غ ا ر ة ليلا ونهارا يجعل في كل م ر ة عليهم من يقودهم ولكنه لم يطلق ك ل م ة أ م ي ر على واحد منهم بعد ا ل ف ا ل ر و ا ة كعادتهم في كتب ا ل س ي ر ة عن عدد هذه السرايا وقد خرج صلى الله عليه وسلم في ثلاث منها فسميت غزوات ولم يلق فيها قتالا إ ل ا أ ن ه يعلم أ ن هنالك عيرا لقريش فيخرج ليقطع عليها الطريق تكون قد فاتته قد ل أ ن المنافقين كانوا عيونا للكافرين في أ ر ض ا ل م د ي ن ة و ا ل آ ن قد وردت كلمتان غ ز و ة و س ر ي ة ما أ ج م ل أ ن يعي المسلم ما الفرق بين ا ل س ر ي ة و ا ل غ ز و ة و إ ن كان الجل يعلم أ ن ما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى غ ز و ة وما ليس فيها الرسول تسمى س ر ي ة هذا لون من ا ل أ ل و ا ن في التسبيح أ م ا هنالك سبب آ خ ر السرية هي العدد اليسير البسيط من الجيش يعني ف ر ق ة ص غ ي ر ة لا تسمى جيشا يطلق عليها اسم س ر ي ة لا يزيد عددها على عشرين فارسا أ و ص ل ه ا البعض الى أ ر ب ع ي ن ف إ ن كانت كذلك فهي س ر ي ة وبالغ البعض وقال قد تكون ا ل س ر ي ة أ ر ب ع م ا ئ ة ثلاثمائة نقول لا لأن كانت وثلاثة لا بدرا ع ه وسميت غ ز و ة أ م ا أ ن نسميها س ر ي ة للعدد فلا أ م ا إ ذ ا ا ج ت م ع ا ل سببان فيمكن أ ن تكون س ر ي ة ق ل ة العدد وعدم وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وما وجد وإن غزوة وسلم غزوات الواحدة اسمها لم المئة فيها النبي وإن قل عددها كان اسمها غزوة. فلقد خرج صلى الله عليه وسلم بثلاث فيها خرج رجل فلقد يزد عدد عليه قل صلى على المئة رجل. كل ذلك لم يلق حربا كانت تسمى ب م ث ا ب ة مناورات ع س ك ر ي ة للغزو والقتال كان آ خ ر ه ا بين يدي بدر الكبرى عندما كان شهر رجب وكلكم يعلم أ ن بدرا كانت في رمضان من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل ل ه ج ر ة ولم يكن قد فرض الصيام بعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين لقد فرض الصيام في رمضان ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة ونحن ا ل آ ن في رجب من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة للهجره ة لم يفرض الصيام بعد. فرض الصيام في النصف من يفرض في فرض بعد ش ر رمضان شعبان يعني قبل هلول رمضان ل ي س ت ع د له وليعلمهم النبي كيف الصيام ففي رجب قبل شعبان وقبل أن يفرض الصيام امر ل ص ي ا أ م النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وعبد الله بن جحش هذا ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم هو شقيق زينب بنت جحش التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه ومتبناه فيما قبل زيد بن ح ا ر ث ة ثم ب أ م ر من الله تم طلاق زينب وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل حكم التبني في ا ل إ س ل ا م ليس موضوع حديثي ولكنه تعريف بعبد الله بن جحش هذا أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا عبد الله عن نفسه قال صليت العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ا ل ص ل ا ة قال يا عبد الله وافني الصبح, وافني الصبح وعليك سلاحك أ ر ي د أ ن أ و ج ه ك إ ل ى وجه يعني إ ل ى ج ه ة قال ف أ ت ي ت الصبح تقدموا اخواننا هناك وسعوا الواقفين على الدرج فالطقس في الخارج ماطر اسعوهم م د ة ا ل خ ط ب ة حتى تقوم ا ل ص ل ا ة يوسع الله عليكم و ت ص ل براحتكم قال فغدوت إ ل ى ص ل ا ة الصبح و أ ن ا اتوشح سيفي وقد تنكبت قوسي و أ خ ذ ت كنانتي وفيها أ س ه م ي و أ ح م ل بيدي درقتي و ا ل د ر ق ة نوع من الجلد المقوه تعتبر ترسا يتقي بها ا ل إ ن س ا ن ضربات السيف قال فلما صليت الصبح قام صلى الله عليه وسلم من مصلاه واتجه إ ل ى باب حجراته فتبعته فدخل ثم خرج حتى انصرف الناس و إ ذ ا عند بابه ب ض ع ة نفر كلهم مهاجري ليس فيهم أ ن ص ا ر ي واحد ذكر منهم سعد بن أ ب ي وقاص وسعد كما تعرفون يعتبر خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خاله اللزم ب ل غ ة الناس يعني شقيق أ م ه بل هو من أ خ و ا ل عبد الله والد النبي وخال الأب يعتبر خال ل ل وسعد ل د و بن أ ب ي وقاص كان قد خرج في بعض السرايا التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتز به ويفتخر فهو من السابقين ل ل إ س ل ا م وهو من ا ل ع ش ر ة المبشرين فكان إ ذ ا تحدث عنه يقول هذا خالي فليرني امرئ خاله فكان سعد جندي سعد في س ر ي ة عبد الله بن جحش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش وقد اخرج صلى الله عليه وسلم من ثوبه كتابا كان قد اعده بالليل على ر ق ع ة من ادم كتبه له احد كتابي فالنبي لم يكتب ولم يخط بيمينه بل عندما كاتب ملوك العالم في عصره كان له كاتب يكتب واتخذ خاتما يضعه في خنصره الايمن هكذا ولكن فصه هنا منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا تم الكتاب نزع خاتمه من إ ص ب ع ه وختم به الكتاب أ ع ط ا ه الكتاب ملفوفا مغلقا وقال له يا ابن جحش ه ذ انطلق كتاب إليك ا بهذا النفر فكان عدتهم ث م ا ن ي ة يعني س ب ع ة ا ل رجاله وهو أ م ي ر ه م المجموع ث م ا ن ي ة انطلق بهذا النفر من المهاجرين حتى إ ذ ا سرت م س ي ر ة يومين فض ك ت ا ب هذا ف ا ق ر أ ه ثم ع م ل بما فيه فتحير ابن جحش وقال يا رسول الله رسول في اي وجه امضي يعني سأمضي عن المدينة مسيرة يومين في, في ط قال ق اسلك ا ل ن ج د ي ة يعني المرتفع من الارض اسلك ا ل ن ج د ي ة والطريق في المرتفع من الارض طريق نجد يعرفها اهل الحجاز فاذا مضيت يومين ستجد التوجيه في الكتاب فكان ومكتومية المكتوم اول واضع سرية السر سرية جدا م ك ت وكل م نظام وسلم للغاية الجيش وضعه رسول الله صلى الله عليه في وضعه و من يعرفون أ و يتعلمون ويعلمون ا ل س ر ي ة و ا ل م ك ت و م ي ة بالجيش إ ن ه م إ ل ا أ ط ف ا ل على موائد المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لعل الكثيرين منكم خدموا في ا ل ع س ك ر ي ة ويعلمون مكتوميت ا ل أ و ا م ر حتى إ ذ ا جاء كتابا وعليه لا ص ق باللون ا ل أ ح م ر يقال سري ل ل غ ا ي ة مكتوم جدا صحابي مهاجري ابن عمتي يوجهه ل ق ت ا ل ويعطيه الكتاب لا ي ع ل م أ ي ن و ج ه ت ه يقول له إ ذ ا مضيت م س ي ر ة يومين ت ق ر أ الكتاب تجد فيه توجيه لك لما كل هذا أ ل ي س ا ل ص ح ا ب ة ث ق ة بلى فهو الذي سيفض الكتاب و ي ق ر أ ه إ ذ ا لماذا من خلال المناورات ا ل س ا ب ق ة تبين أ ن ه م ما خرجوا لعير من ح ي ر ا ت قريش إ ل ا وفاتتهم إ ذ ن عيون في ا ل م د ي ن ة تنقل ا ل أ خ ب ا ر فينبغي أ ن نستفاد و أ ن نتعلم فكان أ و ل م ر ة يوجههم لا يعرف الناس أ ي ن توجهوا حتى هم و أ م ي ر ه م لا يدري أ ي ن يتوجه فحتى لا تشيع ا ل أ خ ب ا ر وتتلقفها قريش فتغير طريق العيس ف فمضى من عبد الله بن الله وكان أول جحش م أميرا للقوم أميركم وسماه ا النبي فقال الله الصحابة ه إن بن عبد جحش أ و ل أ م ي ر للمؤمنين في ا ل إ س ل ا م وهذا لا ينافي أ ن أ و ل أ م ي ر للمؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو أ م ي ر عام لكل المؤمنين وهذا أ م ي ر المؤمنين في سريته وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه يمشي م س ا ف ة بعيدا عن المسجد وهو يدعو له ويوصيه بتقوى الله ومضت ا ل س ر ي ة على ب ر ك ة الله يسيرون الطريق ة ا ل ن ج د ي ة الطريقة النجدية أو الطريقة النجدية بمعنى مرتفع ا ل أ ر ض الذي بين الحجاز وتهامه حتى إ ذ ا سار م س ي ر ة يومين توقف وفض كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ر أ ما فيه و إ ذ ا به ي أ م ر ه أ ن ياتي ن خ ل ة ونخلة على م س ي ر ة ل ي ل ة من م ك ة بينها وبين الطائف سبحان الله د ر ا ك يا رسول الله ان هنالك ت ج ا ر ة س ت أ ت ي من الطائف م غ ي ر ة طريقها وستمر على نخله الى ا ل م د ي ن ة هذا من علم الغيب ولكن الله قد اطلع نبيه عليه فاصبح عند النبي ليس غيب وعلى الجمع غيب اذا فلما ف ض الكتاب وجد امر النبي يقول له اتجه الى ن خ ل ة فترصد لي أ خ ب ا ر قريش تعلمها ولا تكره أ ح د ا من أ ص ح ا ب ك على النزول معك إ ل ى ن ح ل ه الله الله يا له من تشريع لماذا العدد ث م ا ن ي ة وسيكون مكمنهم على م س ي ر ة ل ي ل ة من م ك ة والطرقات كلها لقريش و ث م ا ن ي ة إ ن علم بهم لا يقوون على دفاع على انفسهم إ ذ ا هم ذهبوا للموت المحقق. ف ل ا ت ك ر ه ا ح الكتاب اصحابك ع ى النزول م ع ن ل وحدك لنخلة. على اصحابه وقال بعد أن قرأه هو أولا السمع ا و ا ل ط ا ع ة لله ورسوله ل ثم ق ر أ الكتاب على اصحابه وسمعوا م ق و ل ة النبي في الكتاب لا تكره أ ح د ا من أ ص ح ا ب ك على النزول معك فذرفت أ ع ي ن ه م الدمع وقالوا بل السمع و ا ل ط ا ع ة لله ولك يا رسول الله يخاطبونه م خ ا ط ب ة الحاضر ل أ ن ه حاضر في قلوبهم السمع و ا ل ط ا ع ة لله ولك يا رسول الله كلنا فداء لك وذهب ثمانيتهم لينزلون ن ح ل ة الا ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه اضل بعيره الذي يعتقبه هو ورجل اخر انظروا كل ا ث ن ي ن معهم بعير واحد بيمشي و ا ح د بركب م س ا ف ة بتعب بنزل هباء بيمشي و ا ل ت ا ن ي بركب ف ا ل ث م ا ن ي ة كان معهم ا ر ب ع ة جمال فقط كل ا ث ن ي ن بعتقب بعير فاضل سعد وصاحبه البعير ف ا س ت أ ذ ن ا من اميرهما أ ن ي ن ط ل ق بحثا عن البعير قال ا ن ط ل ق إ ن وجدتماه فالحقا بنا إ ل ى ن خ ل ة و إ ل ا فارصدا طريق عودتنا وتوجه عبد الله بن جحش بمن بقي معه فصار العدد س ت ة حتى أ ت و ا بطن ن خ ل ة وكان في أ ف ر ا د هؤلاء ا ل س ت ة رجل يقال له ع ك ا ش ة بن محصن وعكاشة هذا لا أ ر ي د أ ن أ ع ر ف ك م عليه من خلال مسلسل مضى في تلفزيون عمان قلبوا بها الحقائق ولكن أ ش ر ت إ ي يوما في خطبتي ه ا و ل أ ع ر ف ك م عليه من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يدخل ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة س بدون ع و ن من ألفا أمتي ب حساب بغير حساب لا يحاسبهم الله أ ب د ا يقومون من مواقفهم في المحشر ويدخلون ا ل ج ن ة بدون أ ن ي س أ ل و ا فقال عكاشه بن محصن ادعوا الله أ ن يجعلني واحدا منهم قال أ ن ت واحد منهم لم ي د ع و له بل بشره ل أ ن ه يعلم أ ن ه واحد منهم وهذا علم غيب أ ي ض ا وما أ د ر ى النبي ان ه سبعين أ ل ف د خ ل بدون حساب أ ط ل ع ه الله وما أ د ر ا ه أ ن ع ك ا ش ة واحد منهم أ ط ل ع ه الله أ م ا ا ل ب ق ي ة لا يعلمون إ ذ ن عرفنا كيف يعلم الغيب وكيف لا يعلم أ م ا الغيب المطلق فهو لله سبحانه وتعالى ف ع ك ا ش ة أ ح د السبعين ألف ا ل ذ ي يدخلون الجنة بغير ن الجنة حساب كان واحدا في هذه ا ل س ر ي ة فلما أ ن ا خ ليلهم مرت بهم عير لقريش سعير تقدم من الطائف م ت ج ه ة إ ل ى مكه فلما أ ص ب ح ت على م ق ر ب ة منهم والمكان ما مكان ا س ت ر ا ح ة و إ ن ا خ و ر و ه م تهيبوهم فقام ع ك ا ش ة هذا و أ خ ذ ب ا ل ح ي ل ة مع أ ن ه لم يكن بعد قد سمع أ ن الحرب خ د ع ة فما قال النبي هذا الحديث إ ل ا يوم الخندق لنعيم بن مسعود ولكن سبحان من أ ل ه م قلوب ا ل ص ح ا ب ة فكانت أ ع م ا ل ه م توافق أ ح ك ا م التنزيل فقام ع ك ا ش ة القوم قرشيون والعير ستمر سواء تعرضنا لها النبي لم ي أ م ر ه م بقتال ولكننا في مهمه سواء تعرضنا لها أ و لم نتعرض سيطلعون علينا وسيخبرون وعددنا قليل فماذا نصنع فقام ع ك ا ش ة سريعا وحلق ر أ س ه بموسي إحلاق على السفر يعني ثم خرج يحتطب من حولهم حتى ر أ و ه فلما ر أ و ه محلقا قالوا في أ ن ف س ه م حكما بالعرف هؤلاء عمار لا شيء عليكم منهم يعني لم يعرفوهم جماعجين معتمرين هاي واحد منهم بالمع طالعين معتمرين منهم من لم أتوبهم مكة راسوا واحد ه ؤ ل ا ء ع م ا ر ل اطمانت شيء عليكم منهم ف أ ن و و نيرانهم يعد طعاما. فلما العير وجلست أ ش ا ر ع ك ا ش ة على عبد الله ا بن جحش أ م ي ر السريه قال له إ ن ه ا فرصتنا و إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج بنفسه ثلاث مرات و أ خ ر ج سرايا ع د ة ب ي ت ع ر ض و ا عير قريش فتفلت منهم و ا ل آ ن هي في قبضتنا فما ر أ ي ك أ ن نغير عليهم فنظروا إ ل ى الهلال فغم عليهم وكان الشهر رجب فقال هل هذه ا ل ل ي ل ة من رجب أ م هي من شعبان ف إ ن ن ا لا ندري ولا يجوز لنا أ ن نقاتل في ا ل أ ش ه ر الحرم انظروا كيف المسلمون يرعون ت ش ب ع ه م لا يجوز أ ن نقاتل في ا ل أ ش ه ر الحرم فلما اجتهدوا وتبصروا بالسماء غم عليهم وكان اليوم تسع ة وعشرين فقالوا لعله ن ه ا ي ة رجب ب د ا ي ة شعبان لا ندري اللهم إ ن ا نجتهد أ ن ه قد خرج رجب و أ ن ه ا يوم شعبان فقام رجل واسمه عبد الله بن واقد فوضع سهما له في كبد قوسه ورمى به رجلا وهو لا يعرف أ ن ه أ م ي ر القوم أ و غير أ م ي ر ه م فكان السهم في كبد أ م ي ر ه م أ ي رئيس القافله ة رئيس ي ا ل وكان اسمه عمرو بن, عمر بن الحضرمي ليس قرشي ولكنه من موالي قريش و ا ل ق ا ف ل ة تسير ب إ م ر ت ه ف أ ص ا ب السهم كبد عمرو هذا فقتل فلما ر أ و ا أ ن أ م ي ر ه م قد قتل أ غ ا ر عليهم ا ل س ت ة نفر من المهاجرين ففر القوم و أ ث ر ا ل ص ح ا ب ة منهم اتنين اثروا ن ن ي اثنين وقتلوا واحد وهرب باقي الناس في ا ل ق ا ف ل ة فساقها عبد الله بن جحش غيرا م ح م ل ة بزبيب و أ د م و ب ض ا ع ة كانت أ و ل غ ن ي م ة للمسلمين غنموها من قريش و أ و ل دم يسفك لقريش على يد المسلمين و أ و ل أ س ي ر ي ن يقعا في أ ي د ي المسلمين من قريش ثم رجعوا أ د ر ا ج ه م إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلم يلتقوا بسعد بن أ ب ي وقاص ولا صاحبه وفرت رجال العير و أ خ ب ر و ا قريشا أ ن رجال محمد عرضوا لنا بالطريق ولعلهم قالوا كان معهم محمد وجيش جرار وكل ا ل أ ن ص ا ر حتى يبرروا هزيمتهم فرجع المهاجرون ا ل س ت ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يقودون هذه ا ل غ ن ي م ة ومعهم أ س ي ر ي ن ولما س أ ل ه م النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ا لم امركم بقتال قالوا عرضت لنا القافله يا رسول الله يعني كانت فرصة قال في اي وقت قاتلتموهم فقالوا عشيه يوم كذا ليله كذا يعني بيّنوا كأن يقولوا مساء يوم ليلة الخميس فقال النبي الاربعاء كأن مساء فقال فهل أ ذ ن ت لكم أ ن تسفكوا دما في ا ل أ ش ه ر الحرم فترك العير على حالها و ا ل أ س ي ر ي ن وقد استغلت يهود كما أ ش ر ن ا إ ل ي ه م في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة السفهاء من الناس استغلوا هذه المناسبة كما استغلوا وهنا يجب أن نقول استغلوا ولا نقول اغتنموا فبينهم وبين الغنائم والمغنم نقول نقول وبين هذه فبينهم أن يجب بحر أزرق والذي يقرب إ ل ي ه م و ي ط ب ي ع ت ه م الاستغلال والانتهاز استغلوا هذه ا ل م ن ا س ب ة كما استغلوا تحويل ا ل ق ب ل ة من قبل ليشوشوا على المسلمين يزعم محمد أ ن ه هاشمي قرشي ويزعم أ ن ه على دين إ ب ر ا ه ي م ثم يقاتل في الاشهر الحرم ثم ينتهك ح ر م ة الشهر الحرام وهكذا تناهقت معهم قريش من بعد و أ خ ذ و ا يشيعون في الغرب كيف يقاتل محمد في ا ل أ ش ه ر الحرم فضاق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ح ا د ث ة وعنفهم النفر الستة ن ف و ع المسلمون ولم ي ق س م غنائمهم ولم ينظر في أ م ر ا ل أ س ي ر ي ن فلما أ ر س ل ت قريش تكلمه في أ م ر ا ل أ س ي ر ي ن قال ننظر حتى يرجع الغائبين من عندنا, من عندنا سعد بن أ ب ي وقاص وصاحبه ف إ ن لم يرجعا فلا قاتل لهما غير قريش ف ا ل أ س ي ر ي ن بدلا منهما و إ ن رجعا نظرن ا في أ س ي ر ي ك م ا ولما غم حال المسلمين جاء الفرج من عند رب العالمين الحمد لله لم يكن تصحيح ا ل أ م و ر والحكم عليها في ذلك الزمن لا من البيت ا ل أ ب ي ض ولا من مجلس ا ل أ م ن م ا د ة اثنين ا ر ب ع ة اثنين ث ل ا ث ة ت م ا ن ي ة ث ل ا ث ة لا الامر ي أ ت ي من السماء المشرع هو الله واذا بالوحي ينزل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك فيه يعني عليك في يسألونك فيه يعني يجوز يا الشهر الحرام قتال فيه يعني اعابوا عليك القتال في الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال هل عن عن اعاب محمد ولم أ ن نعم تسفك دما هو لم يقاتل ولكن أ ص ح ا ب ه قد خرجوا ب إ م ر ت ه فما فعله رجل من جنده يعتبر هو فاعله ه الشهر فيه فيه يسألونك كبير لنتحاسب نأمر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يعني القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر نحن لا نأمر بها ولم نفعلها ولكن تعالوا يسألونك عن يعني من نحن كبيرة بها في قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله خلينا نحط مقابل دم ع م ر الحضرمي البنود ا ل ت ا ل ي ة انت و ا عندكم صحيفتكم دم ع م ر الحضرمي الذي سفك في رجب حطوا قباله صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه ه ا ي بنودنا ن ح ن صدعت عن سبيل الله منعت الناس سبيل س الله ل م وصد ا واللي اسلموا واخرجتون المسجد الحرام انطوف البنود كلها مقابل دم الحضرم تفتنوهم ومنعتون ل في دينهم فيه من دم ما كنت ن هذه هذا خ ب ش شراس منها نطلع شراس براس. قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اكله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ا ل ل ي عم تفتنوهم ب ت ع ذ ب و ه م إذن بعد ما أ س ل م و ا يرجع و ا كفار هذا أ ك ب ر عند الله من القتل ل أ ن ك م قتلتموه حقا ل أ ن ه كفر والكافر سيكون في النار هذا يقتل م ر ة سيموت ولكنه في النار لا يموت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ف أ ي ه م ا القتيل ح ق ي ق ة أ ك ب ر عند الله و ا ل ف ت ن ة أ ك ب ر من القتل فلما نزلت هذه ا ل آ ي ه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أ ص ح اصحاب ب ه وعن أ السريه على وجه الخصوص فقد ل جاءت البراءه من عند الله ان كانت هذه كبيره فقد فعلوا بكم ما هو اكبر فهذه مغفوره اتجاه ما صنعوا بكم فطمع ابن جحش و س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن اطمان ل ل م غ ف ر ة خشي ان تنزل فيه آ ي ا ت ع ق و ب ة ل أ ن ه قتل في الشهر الحرام بعد أ ن نزل فيه محو الاثم قال يا رسول الله ويكتب لنا أ ج ر المجاهدين في سبيل الله فنزلت آ ي ا ت لا أ ر ي د أ ن أ س ت ط ر د في ذكرها و أ ط ي ل شعورا ب إ خ و ا ن ن ا الذين يقفون تحت ح ا ل ة الطقس ايضا بشرهم بالاجر وانهم مجاهدون ثم خمس لهم ا ل غ ن ي م ة فاعطى ا ل س ت ة نفر مع الاثنين سعد فكانت في اربعة والخمس اول غنيمه واول تخميس حصل في الاسلام لغنيمه للمسلمين اخذوها من قريش وقدمت قريش في فداء اسيريها بعد ان جاء سعد وصاحبه فقبل النبي فداء الاسيرين ولعل البعض يشكل عليه ل أ ن جمعتنا ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله في المسجد الحرام فلا يمكنني إ ز ا ل ة ا ل إ ش ك ا ل أ ع ط ي ه مسبقا قد نجتمع والله أ ع ل م ف ا ل أ ع م ا ر بيد الله يقول كان أ و ل فداء في بدر وعوتب عليه المسلمون ذلك الفداء ا ل أ ك ب ر فقد كانوا سبعين اما ه ذ الفداء شيء طبيعي اسيرين ا بد من النبي ولم يكن هناك تعقيب قرآني أما الفداء الاكبر بعد ان استشار النبي اصحابه القتل ام العفو ام الفداء يوم بدر نعرض له ان اعطانا الله عمرا وجاءت ف ر ص ة بالتفصيل قبل النبي فداء الاسيرين فداء فرجع اما فرجعه احدهما فاسمه عثمان بن عبد الله بن ا ل م غ ي ر ة و ا ل آ خ ر اسمه الحكم بن كيسان ف أ م ا الحكم فبعد أ ن فدي ودفع قومه فديته انطلق معهم م س ا ف ة ثم رجع و أ ع ل ن إ س ل ا م ه وبقي مسلما حسن إ س ل ا م ه فقال له قومه كنت تريد ا ل إ س ل ا م فلم لم تسلم أ ن ت في يد رسول الله إ ل ا بعد أ ن فديت قال خشيت أ ن يقولوا اسلم كرها وخوفا فلا يعدوني من المؤمنين ثم أ ح ب ب ت أ ن يكسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائي من قريش فالمسلمون أ و ل ى بها انطلق معهم م س ي ر ة يومين ورجع فكسبوا فداءه وكسبوا اسلامه وبقي مسلما حتى قتل مع ا ل ف ئ ة التي قتلت يوم بشر م ع و ن ة مع القراء السبعين رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ م ا عثمان بن عبد الله بن ا ل م غ ي ر ة فقد رجع إ ل ى مكه ة ومات ب ا كافرا هذه كانت هذه أ ومات ل القتال ل ل سرية س وكيف في عاف ا ا إ وكيف رد ل ل عليهم ه وأي ع ق ي بها بعد ذ ي كافرا و ن فيه إ ط ل أقول قولي ة أ و هذا س ت غ الأسيرين. هذا آخر ما آخر و ق فبعد ن وقلنا كانت ا عليه هذه مقدمة ي يدي ن م ر ك ة ب ر يفرض ولم الصيام بعد. فبعد بعد هذه ا ل م ع ر ك ة وكانت ب د ا ي ة شعبان وقد انتهى شعبان إ ل ا ثلاث ة ليال منه فرض الصيام وسبحان المتجلي الله الذي يشرع يفرض عليهم الصيام في شهر قد قدر هو ماذا يكون فيه فلم يفرض الصيام اول ا ل ه ج ر ة بل بعد ث م ا ن ي ة عشر شهرا من ا ل ه ج ر ة نعم فرض الصيام فاستقبل الناس شهر رمضان لاول م ر ة بالصيام ولم يكونوا يصوموه من قبل بل كان النبي يصوم في كل شهر ث ل ا ث ة ايام من وسطه ويصوم ما شاء له من ا ل ن ا ف ل ة فاستقبلوا شهر الصيام ل ل م ر ة الاولى وما ان تمضي منه ايام حتى يندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى عير لقريش ولقد بينا عندما ب د أ ا ل إ ذ ن بالقتال كيف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ يدرب أ ص ح ا ب ه ب ل غ ة العصر بالمناورات العسكريه ة يشكل السرايا يؤمر ي ل ع ا بعضها أحيانا يحمي حدود المدينة يخرج في يحمي ويشعر قريش بوجودهم حدود ويرقب تجارتهم ويهدد ط ر ي ق تجارتهم ولعل البعض يتساءل وهل هذا من خلق الدين أ و ل ا هو شرع رب العالمين فلا تناقش في أ م ر جاء النص فيه فلا اجتهاد في مورد النص ثم الذي فعله هو المشرع صلى الله عليه وسلم المبين لنا عن رب العالمين و إ ن أ ر د ت مزيدا من ا ل إ ي ض ا ح نقول لك إ ن المسلمين الذين هاجروا تركوا ديارهم و أ م و ا ل ه م في م ك ة فرارا بدينهم فما أ ن علمت قريش بهجرتهم وهاجر النبي آ خ ر ه م حتى أ ع ل ن ت حقها اللاشرعي ولكن أ ع ل ن ت بوضع يدها واستيلائها على جميع أ م ل ا ك المسلمين بما في ذلك بيت الرسول إ ذ ن المسلمون يريدون أن يسترد و ل م ن حقهم ا ل ذ ي ت ر ك و ه في مكة ه ذ ا إ ن أردت ا ل ن ق امر ش بلغة م س ل أ م و ا ل ه م ف أ م و ا ل ه م أ خ ويقولون ان ي ك و ى ب ه ا و ب ا ل ت ا ل ل ي تضع خطة ح ر ب ا ل مسلمون ي ي ي ن إذن هم ر د في مكه ل ا م و أ م و ا ل ه م و أ ن ي ع ا ش و ك ع د و ه م ا ل ذ ي ي ر ي ي د أن ق ا ت ل ه م و ه ك ذ ا شرع الله لهم وهكذا لهم فعلم ه م نبينا صلى ي خير ه وهو ربنا ن ترجم النبي ش ر ع واقع عملي فعلم إلى ل ا أ ن ت ج ا ر ة لقريش قد خرجت تريد بلاد الشام ب ا م ر ة أ ب ي سفيان لم يبق قرشي او ق ر ش ي ة يملك دينارا من الذهب فما فوقه إ ل ا وضعه في هذه ا ل ت ج ا ر ة إ ذ ن فيها أ م و ا ل قريش ويحرسها سبعون رجلا من رجال قريش ب إ م ر ة أ ب ي سفيان فخرج صلى الله عليه وسلم يرقب طريقها ففاتته ا ل ت ج ا ر ة فحث أ ص ح ا ب ه أ ن يرقبوا عودتها وبينما هم يرقبوا عودتها ويستعدوا لذلك جاءه الخبر بعودتها وانها اصبحت على م ق ر ب ة من الحجاز يعني من ا ل م د ي ن ة وطريق ا ل ق ا ف ل ة لابد ان ت أ ت ي على ا ل م د ي ن ة اولا ثم الى م ك ة ولكنهم لن يمروا من ا ل م د ي ن ة فعلى طريق قريب من ا ل م د ي ن ة فندب اصحابه للخروج لها وعلم اليهود والمنافقون بهدف هذا الخروج لان النبي اعلنه ف ب ع ث من يخبر ابا سفيان ب أ ن محمدا ورجاله سيعرضون لتجارتك فبينما هذا الاستعداد هنا و ا ل أ ح د ا ث تجري أ ج ع ل ك في ص و ر ة ح ي ة من م ع ر ك ة بدر لا كما ت ق ر أ ه ا في كتاب أ و يتناولها لك محاضر لا ونحن لن نخرج من بدر لا ب ج م ع ة ولا جمعتين ولا ثلاث لتعرف دروس ا ل س ي ر ة ف أ ن ا لا أ ت ن ا و ل ه ا للتسليه بل نتناولها ل ل ت أ س ي ف إ ن في كل موطن من مواطن هذه الغزوات دروس ودروس نترك هذا التحرك هنا وانتقل معي إ ل ى م ك ة ماذا جرى في م ك ة قريش لا تعلم بهذه ا ل أ ح د ا ث شيء اللهم إ ل ا أ ن زعيمها أ ب و سفيان قد خرج بتجارته ومعه سبعون رجلا من رجاله يحرسون تجارتهم فعندما قاربت ا ل ت ج ا ر ة أ ن تعود فهم يعدون لها ب ا ل أ ي ا م يفاجئهم يوم خبر لرؤيا م ن ا م ي ة لعاتك بنت عبد المطلب ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تسلم بعد فلو أ س ل م ت لها جرت هي م ق ي م ة ب م ك ة غير م س ل م ة